أنا في بس لا نكفر انا برجع اقول عشان يصبح فهم منهجي مم. انا عمري ما كفرت لا كفرت عبد الناصر ولا كفرت السادات ولا بكفر مبارك تمام. انا بقول طغوا وبغوا وتكبروا مم. وتجبروا مم. وظلموا وفجروا مم. انما اقول كفر لا